قال يقول في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له قال وسمعت مالكا يقول وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار هذه قضية جانبية فيما يتعلق بمن يصرف له أو بمن يقسم له يتفق المسلمون على أن الذي يستحق القسم في الغنيمة هم المسلم الحر البالغ المقاتل المسلم الحر البالغ المقاتل يخرج من المسلم الذم لو ان ذميا خرج مع المسلمين حمية لا يقسم له في سهم الغنيمة الحر العبد لا يقسم له ولو خرج وقاتل مع سيده لان سهمه لسيده المسلم الذكر المرأة لا يقسم لها ولكن يرضخ لها رضخا كما جاء عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نداوي الجرحى أو نضمد الجرح ونعالج المرضى ولم يقسم لنا ويرضخ لنا رضخة يعني من النسوه تعطى من الغنيمة بدون سهم مخصوم لا تعد في عداد المقاتله وتأخذ سهما بإزاء سهم الرجل ولكن تعطى عطان وكذلك البالغ الصبي الصغير لا يعطى ولكن اذا كان يافعا ومخاربا للبلوغ ويستطيع القتال فان له السهم عند الجمهور وعلى هذا لو كان اجير ومعنى اجير قد يحتاج امير الجيش الى اجراء قد يكونون صناع وقد يكونون رعاه يرعون الابل وقد يكون حراس على الاموال والخيام حينما يذهبون للمعركة ان يستصحب معه صناح حددين يصلحوا السلاح اللي انكسر ولا نجرين يصلحون لهم الاخشاب او اي شيء كان وذهب معه بأجراء استأجرهم وهل لهؤلاء الأجراء الذين صاحبوا الجيش بأجرة عمل معين هل هم مقاتله يقسم لهم؟ الجواب لا ولكن إذا استأجر إنسان شخصا آخر بأجرة ليخرج معه يقاتل بجانبه من باب التقوية من باب العزيمة من أي باب من الأبواب فهذا الأجير الذي استأجر لشخص معين وحضر المعركة مع المسلمين وقاتل على أنه أخذ الأجرة هل له في الغنيمة شيء؟ أظن بسموهم المرتزقة الآن ولا لا؟ الفرق المرتزقة لكن مع فارق كبير الفرق المرتزقة أشخاص ضياع في بلادهم يريدون أي سبب للحياة ولا يبالون فيأخذون الأجرة وينتمون لأي جيش كان ليس عندهم مبدأ إن كان هذا المقاتل على حق أو على باطل هو أجير في حمل سلاح يطلق النار ولكن هذه الفرقة التي لا تقاتل على مبدأ هل يكون همها انتصار صاحبها أو همها سلامة نفسه من الموت ها سلامة نفسه إذن الذي يعتمد على تلك الجماعات او على تلك الطوائف انما يعتمد على هباء لان قصده ليس انتصار لمبدأ وليس حفاظا على موطن وليس اعلاء لكلمه الله سبحانه ولا لشيء الا الحفاظ على الاجر التي ياخذها بخلاف المسلم قد يخرج اجيرا ولكن قد تشاركه النيه في اعلاء كلمة الله وقد تكون الحميه كما نعلم في وقعه حنين لما خرج اسمه صاحب الادراع السحر منه الرسول صفوان صفوان بن اميه كان اعطي المهله لم يدخل في الاسلام بعد واعطاه قال اعطيني مهله يا, يا محمد شهر قال اربعه اشهر لك مهله ان تنظر في رايك إن قبلت هذا الدين قبلته عن قناعة وان لم تقبله أعطيت مهلة تسيح في الأرض حيث شهد فأبلغه مأمنا اكرمه بن أبي جهل شرد إلى البحر وصفوان طلب المهلة ولما خرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين واحتاج إلى دروع استعارها من صفوان قال يا محمد غصبا ولا قل ولا وديع عارية قال لا عارية مضمونة عارية مسترجعة وهو استعارها من كافر لم يسلم بعد ومكة أصبحت تحت إمرة رسول الله أي أصبح بلدا إسلاميا في قبضة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يستعير من رجل مشرك تحت يده وتحت إمرته يستعير منه أدرعا وتكون عارية مضمونة مسترجعة في هذه الحالة خرج صفوان مع رسول الله لغزوة حنين الرسول يقاتل في دين الله وصفوان وخرج حمية فقط ولذا لما وقعت الهزيمة في أول الأمر قال رجل لا نصره بعد اليوم لمحمد ولا لاصحابه قال صفوان هذا افضد فاك لان يربني رجل من قريش يعني محمدا صلى الله عليه وسلم خير من أن يربني رجل من هوازن يا ربني يعني يسوسني ويكون ربا علي رب الدار اولى بما فيها يعني الرب السيد اذا قد يخرج حمية هذا الاجير فهذا مشرك يخرج مع المسلمين حمية ويعلنها لان يربني رجل من قريش خير من ان يربني رجل من هوازن اذا هذا الاجير المسلم لا يتمنى ولا يرضى بأن تكون الهزيمة على جماعته وإن كان قد خرج بأجر قد يكون في حاجة إلى هذا الأجر إذن هذا الأجير الذي حضر هل له قسمة في الغنيمة وسهم كالذي استأجره أم لا يروي الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتابه شرح سير الكبير بأن ابن الزبير جاء كان له جار وقال اذهب معي قال سأذهب وعند الخروج اعتذر بضعفه وبعياله وبظروفه فأعطاه عدد دراهم ليخرج معه فخرج معه بتلك الدراهم فحضر القتال وغنم ورجع الذي استأجره وذكر ذلك لرسول الله هل يقسم له أم لا قال تلك الدراهم هي حصته في الدنيا وفي الآخرة لأنه خرج إليها من كانت هجرته فهجرته إلى ما هاجر إليه إذن الأجير الذي استؤجر استؤجر من جانب الإمام من جانب الأمير أو قد يستاجر كاتبا يكتب له ويحصي له قد يستاجر صانع أو راع يرعى الابل أو غير ذلك وحضرت المعركة وشهدها لكن لم يحمل السلاح ويقاتل فهل هذا الشخص له شيء؟ الجواب لا إذا استأجره شخص اخر ليقاتل فهل له في الغنيمة سهم؟ أو أن سهمه الاجره التي أخذها يقول الأجر التي أخذها لأنها مضمونة ولا يدرى في الغنيمة كم سيكون له فيما لو لم يغنموا شيئا كثيرا وعلى كل مالك يقول إيش؟ الاجير الأجير أي الذي خرج بأجرة في خدمة الجيش والآخرون يقول غير مالك من الأئمة يقولون الأجير الذي استؤجر لخدمة الجيش برعي بتمريض بصناعة بحراسة وخرج لمهمة معينة كاتب يكتب معلم يعلم امام يأمهم يا بأي حاله بعيدة عن ايش التعاقد على حمل السلاح ولكن حينما حضرت المعركة والتقى الفريقان اخذت حمية القتال ورغب ان يقاتل مع المقاتلين هو راع في العقد ولكن مقاتل في المعركة هو طباخ يطهو للجيش طعامه ولكنه رغب أن يكون في المقاتلة هو غسال يغسل لهم ثيابهم ولكن حينما حضرت المعركة رغب أن يكون مقاتلا مع المقاتلين إذن يكون له سهم مع المقاتله لأنه صنع ما يصنع المقاتلون وعلى هذا يكون له حق في إيش في الغنيمة باسم المقاتلين لا باسم الإيش الأجراء والله تعالى أعلم كيف يحضرها ابتداء بنيه القتال وهو خارج بتعاقد شيء اخر اكثر من هذا تعلمون بان الجيش اذا سار قد يصحبه المتفرج وقد يصحبه التاجر وقد يصحبه الصانع ولا لا كما بين صلى الله عليه وسلم في الجيش الذي يخسف به فتقول عائشه رضي الله تعالى يا رسول الله ايخسف جميعا وفيهم التاجر وفيهم التابع وفيهم وفي قال نعم كلهم يخسف بهم ويحشرون على نياتهم اذا الجيش حينما يكون كثير يتبعه التجار بيعون ويشترون عليه زي الحج ما هو جاي حج ولا لا نجد التجار يتبعونهم ولا لا الصناع يتبعونهم ولا لا فيتبعون الحجاج من اجل ان يستفيدوا منهم لان هذا الغازي اي المقاتل سيحصل تحتاج إلى بعض الأشياء قد تكن تنقص عليه فيشتغيها من هذا التاجر أو يخذها من هذا الصانع فيكون هؤلاء يتبعون الجيش لا لقتال ولا لغنيمة عند المعركة يكون بعيدين جدا عن خط النار فهؤلاء تبعوا الجيش ولكن لقتال لا لأمور دنيوية ولكن حينما جد الجد والتقى الفريقان رأوا أن لا يكونوا من سخط المتاع وأن يكون حظهم الدنيا فقط ارادوا أن يساهموا مع المقاتلين تغير موقفهم وانقلبوا من تجار دنيا إلى تجار اخره لماذا لا يمنعون من الغنيمة؟ فالجمهور يقول ان جاء التاجر والراعي والصانع وهؤلاء الذين يصحبون الجيش لا لقتال ولكن عند المعركه قاتلوا ما الذي يمنعهم من سهم كالمقاتلة؟ لهم سهمهم أيضا نعم قال وسمعت مالكا يقول وأرى أن لا يقصم إلا لمن شهد القتال من الأحرام هذه الجزئية يقول مالك رحمه الله وأرى إذا قال وأرى فهذا فقه مالك في المسألة أي رأيا فقهيا استنتجه من مجموع ما درسه ووصل إليه من أخبار وأرى الا يقسم من الغنائم إلا لمن شهد القتال من الأحرار والذي غاب عن القتال هذا فيه إجمال الذي يغيب عن المعركة إما أن يكون لم يحضرها ولا حظ له فيها كمن قعد عن الخروج بالكليه ولكن إن كان قعوده لعجز لقصور عنده لعدم إمكانياته فقد بين صلى الله عليه وسلم إنا قد خلفنا أقواما بالمدينة ما أصبنا شيئا ولا نصب ولا كذا إلا هم شركاء معنا في الأجر لأنهم عجزوا أن يخرجوا مع رسول الله يريدون أن يخرجوا وليس عندهم ما يخرجون به وليس عنده ما يحملهم عليه تولى واعينهم ايش حازنا الا يجدوا ما ينفقون فهؤلاء يشاركون الغزاة في اجرهم شخص لم يشهدها ولكن كان في مصلحتها امير الجيش ارسل جماعة تفاوض امه وجاءت جماعة أخرى وتشاكست مع الجيش والتقى معها وغنم الجيش هذا الذي ذهب وأرسله قائد الجيش ذهب في حظ نفسه ولا في حظ الجيش في حظ الجيش لم يشهدها ولكن يعتبر حقيقة شهدها أي أنه حضر القتال وإن غاب مباشرته أرض المعركة فهو في خدمتها واستدل العلماء على ذلك الذي يغيب في خدمة المعركه عثمان رضي الله تعالى عنه لما كان في صلح الحديبية وجاء واتفق المشركون مع المسلمين على ايش أو قيل بأن المشركين قتلوا عثمان وانتذب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه أن يبايعوه على الموت أو يبايعوه على الا يفر. يفروا ووقعت بيعة الردوان اين كان عثمان رضي الله تعالى عن كان في مكة ماذا قال صلى الله عليه وسلم اخذ بيده الشريفة وقال وهذه عن عثمان يعني بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لنفسه عن عثمان في غيبته قالوا اعتبر كأنه حاضر وله حق البيعة وله فضلها وشرفها فكذلك أيضا من غاب عن المعرك إن كان في مصلحتها مصلحة عامة أو مهمه كلفه بها الأمير وقائد الجيش فهو مشارك بله وقد تكون مشاركته أخطر وانكى على العدو من شخص يكر ويفر في المعركه إذن من شهدها وهذا الذي قاله مالك هو أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه بأنه لا قسم إلا لمن شهد أو حضر المعرك لفظ عمر من حضر فقد يحضرها وقد لغيب عنها ولكن في مهمة لمصلحتها إذا يحمل كلام مالك وكلام عمر رضي الله تعالى عنه أن المراد بشهد أي خرج معهم ولذا يقولون من خرج مع الغزاة وتجهز تجهيز الغاز ودخل ارض العدو اللقاء غدا اللقاء بعد غد ثم مرض وجاءت المعركة ودارت رحاها وهو طريح الفراش يرى بعينه واسمع باذنه ولم يحرك ساكنه يعتبر حضر المعركة او لم يحضرها ها؟ شارك فيها لم يشارك فيها ولكن خرج من أجلها حضر موقعتها اذا يكون يعتبر حاضرا ويسهم له مع المقاتلة